Ali İmran 54. sayfa 38. ayet.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 ذريته طيبه انك <سأل> سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء هنالك دعا 39 a فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب <سؤالي> فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكه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 قائمن يصلي في المحراب يصلي في المحراب يصلي في المحراب يصلي في المحراب 39B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 سيده وحصروا نبيا من الصالحين أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصروا نبيا من الصالحين أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله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 أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين.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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصروا ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصروا ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسي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 ان الله يبشرك بيحيى الله الله الله 38 39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 الله يبشرك بأحيا مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرا ونبيا من الصالحين.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 قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما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 أن يكون لي كذلك الله يفعل 39 40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 Allah <dı> Rabbimiz demişti ki: "Rabbimiz, bir gülamın olmasına izin vermez. O gülamın gülümseme gücüne sahip olmasına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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 ناس <الناسة> ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب جعل آية قال آيةك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب آية قال آيةك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب جعل آية قال آيةك ألا تكلم إلا رمزا قال رب اجعلني قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه قال جعل لي آية. قال ب <gülüyor> <gülüyor> وذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار وذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار وذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار وذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار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 وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 41AB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 قال ربك بالعشي 40 41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 Allah Rabbimiz, "Anna yekunu li gullamu, ve qadib algani el kibr, ve murati aqir." Dedi. "Kazalik Allah yafgel ma yasha." Dedi. "Allah Rabbimiz, "Jali aya." Dedi. "Ayetuk ala tuk almanna sethalathet ayamin, illa ramza." Dedi. "Wazkur وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ 41 42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 وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 وَإِذْ طَالَتِ 43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 يا مري يا مقنوتى لربك واسجدي والكعى مع الراكعين يا مري يا مقنوتى لربك واسجدي والكعى مع الراكعين يا مري لربك واسجدي والكعى مع الراكعين يا مري لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع يا مريم اقنوتي لربك واسجدي مع يا مريم اقنوتي لربك واسجدي مع يا مريم اقنوتي لربك سَجُودِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 42 43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 وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ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 ذلك من آباء الغيب نوحه ذلك من آباء الغيب نوحه ذلك من آباء الغيب نوحه إليك ذلك من آباء الغيب نوحه إليك ذلك من آباء الغيب نوحه إليك ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ذَلِكَ 44 وَما كُ تَ لديهمم إذ قُونَ أَقامَهُم أيّهُمْ يَكفُ مَِيم وما كُ تَ لديهمم إذ يَخْتَصمونون وَما كُ تَ لديهِم إذ قُونَ يَكْفُلُ مَريم وما كُ تَ لديهمِم إذ يَخْتَصمونون وما كُ تَ لديهمم إذ قُونَ أقامَهُم أيم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم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 Yeah. We'll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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ 43 44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 Dalik min abai al-ıbinuhihi ileek, wa ma kunt ledihiim ıdhi إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إذ قالت الملائكة يا مريم الله يبشرك بكلمة من إذ قالت الملائكة يا مريم الله يبشرك بكلمة من إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من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 من 45 ب. إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهان في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهان في الدنيا والآخرة ومن المقربين.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 ان الله يبشرك بكلمة المسيح عيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إن الله يبشرك بكلمة المسيح عيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة من هُزمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من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 إن الله يبشرك بكلمة من هُزمه المسيح عيسى بن مريم وجهان في الدنيا والآخرة ومن المقربين. 44, 45. ذلك من آباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 إن الله يبشرك بكلمة من هُزمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين.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 ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم 46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 اذ <gülüyor> İmran الله من الله المسيح في الدنيا 54. sayfa ile 55. İlk satırı.